مع رسول الله نبغوص رحمة لحوك الله ثم بعد فوصلنا بالحمد الله وطوله الى الدرس التاسع من دروس المعهد القرآن دعوي قسم الدعوة من كتاب العظيمة تان الجنة والنار الدكتور ريشام الزهيري معي شباب وبدأنا المرة اللي فاتت في اه اه اية الانفال وخلصناها وبعد كده الايه نصد آآ نت قطع. ما ركنش ندخل تاني فهنكمل ان شاء الله في اية التوبة. الصفحة تلاتة قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. تمام? قال القرطبي قوله تعالى وعد الله المؤمنين على المؤمنات الجنات اي بساتين تجري من تحتها الانهار اي من تحت اشجارها وغرافيها الانهار وقد تقدم في البقرة انها تجري منضبطة بالقدرة في غير اخدود منضبطة واشرحنا ان هي المية مشية على الارض يعني مالوش اخدود يعني مالوش اناية او شق ماشي فيه ده هو ماشي على سطح الارض كده لوحده بقدرة الله سبحانه تعالى خالدنا فيها هو مساكنة طيبة اي قصور من الزبرجد والضر واليقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام في جنات عد قلنا اي دار الاقامة وعدنا اي اقامة ومعنى نكلمنا طبعا على اي جنة عدن والكلام ده كله في اسماء الجنة وقال هي قصبة الجنة وسكفها عرش الرحمن جل وعزة وقال ابن مسعود هي بقمان الجنة أي وسطها وقال الحسن هي قصر من ذهب أيدخلها إلا نبيك منعجل وقال مقاتل والكلبي عدن أعلى درجات أعلى درجة في الجنة وفيها عين تثنيم والجنان حولها محفوظة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزل حتى ينزلها الأنبياء والصدقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله ورضوان من الله أكبر أي أكبر من ذلك ذلك هو الفوز العظيم تمام بشرح من القرطب قال الرضي قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والأقرب أن يقال أنه تعالى أراد بها البساتين التي يتناولها يتناولها المناظر لأنه تعالى قال بعده ومساكن طيبة في جنات عبد والمعطوف يجب أن يكون مغير للمعطوف عليه ما يا شباب فتكون مساكنهم في جنات عبد ومناظرهم الجنات التي يلبس فتكون فائدة أي تجري مجرى الدار التي يسكنها الإنسان و اما الجنات الاخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الانسان و امسان اليها لاجل تنافسه و يعني ايه الكلام دوت يعني بيقول بيقول جنات من تحتها الانهار و فيها دي جنات و مساكن طيبة في جنات عدم فقال الجنات زر المساكن الجنات تجري بتحت الانهار دي حاجة و المساكن للجنات عدم دي حاجة اخرى فعل عدن هي الاقامه فجنات عدن يعني الجنات اللي هم مقيمين فيها يعني ايه يعني اهل الجنه لهم نوعين من الجنات جنات فيها القصور بتاعتهم اللي هم مقيمين فيها اللي هي جنات عدن وجنات ثانيه بيخرجوا يتفسحوا فيها فاهم المقصود يعني في نوع من الجنات اللي هي جنات عدن دي اللي هي الجنة يقيموا فيها فيها المساكن بتاعتهم ولما يقوص بقى يخرج الجنات التي تجري من تحتها الانهار اللي هي ايه خالدينة فيها يبقى دي جنات ودي جنات تانية حدث مهان يا شباب طيب طيب طيب حسن من الوقتي معنا الاية وعد الله المؤمنين المؤنات جنات والجنات قلناها البساتين وقالوا في جنات تجري من تحت الانهار وفي جنات عدن اللي فيها المساكن والراضي قال ان فيه فرق بين اثنين ان المساكن الطيبة في جنات عدن دي المكان اللي هم مقيمين فيه أما الجنات اللي تجري من تحت الأمهار اللي بيروح يتنزه فيها ورضوانه من الله اكبر أي من الجنة ذلك هو الفوز العظيم يبا كده يعركنا المعنى الإجمالي للآية إيه بقى الفوائد اللي نستفادها من معنى هذه الآية ومدارستها حد يقول لنا بقى فائدة استفادها لما فهم المعنى دي. عنده اي فائدة كده خطرت على بالي. طيب وعشان سهيلكم برضو الامور فهي احنا عندنا في الاية دي اه ممكن نتكلم فيهم نقطة الاولى ما اسألت لايه الفرق بين جنات عدن والجنات متاجر تحت الانهار. ان فيه نعم الجنات في الايه? فده ممكن نتكلم في بقس نسألت ان تناعم اهل الجنة. ده انواع العين يعني. والمقطة التانية. اللي هي رضوان من الله أكبر إن الرضو الله اكبر من الجناة تنوع عنوان العين مثال تنوع عنوان العين يعني ايه لها قدلها كتير احنا عزيز حاجة بخصوص الاية دي فهنقول مثلا عندنا ان احنا نقول ايه ان دولت الناس دي اه او الناس اللي دخلت الجنة ربنا انا مالحب بتكون الجنة دي بيتنعموا في الجنة كاغنياء او كملوك الدنيا يعني من فينا اصلا عنده الوقتي مثلا بيت في اصر في له جنينة ده اللي عيش فيه وجنين تانية بيروح يستسح فيه مين اللي عنده الامكانية دي ده لا شك اللي عنده الامكانية هم اغنى اغنياء الدنيا فلذلك اهل الجنة هم انعم من اغنى اغنياء الدنيا مع الفارق بقى ان دار الدنيا قد تزول عنها يكون فيها نكد وهم و مشاكل لكن دار الجنة صافية وجنات عدن يعني اقامه تامه لا ترحل عنها ولا ترحل عنك من غير بقى الابداع بقى في انواع وفنون الجنه والوانها والانهار اللي بلا بلا حدود غير ذلك تمام هي ان رضوان لا افضل من الجنه لذلك لما دخل اهل الجنه الجنه فقال لهم الله عز وجل سالوني فقالوا الم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتعافينا من النار أي شيء أكبر من هذا يعني فقال الله عز وجل أحل عليكم ردواني فلا أسخط عليكم معده أبدا فردواني ده أعظم من الجنة لذلك أنت ممكن تنال في الدنيا ما هو أعظم من الجنة إيه هو أن ربنا يعني أنت تنال رضا الله في الدنيا ده صحيح شباب طيب ايماني الايه الاولى اللي هي ايه ايه ايه التوبة. ايه التوبه الايه الثانيه معانا اول لا الله ان الله اشترى ثمانيه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعاده من الله فاستمشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال ابن قيم فجعل هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم فحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد أحدها اخباره سبحانه بإن إن المؤكد إن الله اشترى الثاني الإخبار بصيغة الماضي إنه يشترى بفعل الماضي الثالث إضاثة العقد إلى الله إن الله اشترى يبقى الله اشترى هو الله وعقد الله لا يتبدل ولا يتغير الرابع ما أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يكلفه وعدا عليه حقا الخامس أنه أتى بصيغة على التي للوجوب وعدا عليه التي للوجوب إعلاما لعباري بأن ذلك حق عليه هو لسبحانه الذي أحقه على نفسه السادس أنه أتقن عليه وعدا عليه حقا يعني كمان كلمة حقا غير وعدا دي تأكيد. عليه دي تأكيد حقا دي تأكيد تمام السابع أنه أكبر عن محلي هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة التوراة والإجيل والقرآن السامن اعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار ومن أوفى بعهده من الله التاسع أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به العاشر أنه أخبرهم إصبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بيع هو الفوز العظيم تمام يبقى المقايم بيقول أن في عشر أشياء في هذه الآية أكدت هذا العقد معي شباب وقوله بيعتم أي عبضتم وسامنتم به ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون مما يك... مما يكره العابدون له بما يحب الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون السائحون وفُسرت السياحة بالصيام وفُسرت السفر في طلب العلم وفُسرت بالجهاد وفُسرت بدوام الطاعة والتحقيق فيها أنه سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه وترتب عليه كل ما ذكر من الأفعال ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساء النبي لو طلق أدواجه بدله بهن بأنهن سائحة وليس سياحتهن جهاد ولا سفر في طلب علم ولا إدامة صيام وإنما هي سياحة أو قلوبهن في محبة الله وخشياته والإنابة إليه معي شباب؟ وتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى التوبة والعبادة قرينتين هذه تركم ما يكره وهذه فعل ما يحب والحمد والسياحة قرينين هذا السنو عليه بأصاف كماله وسياحة لساني في أفضل ذكره وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله والسياحة والعبادة والسياحة القرينتين في صفة الأزواج فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب وجعل الإسلام والإيمان قرينين فهذا علانية فهذا وهذا في القلب يعني الاسلام هو ال... وهذا فعل ما يحب وذاك ترق ما يكره وجعل الثيوبه والبكاره قرينتين فهذه قد وطئت ورفاضت وذللت صعوبتها وصعوبتها وهذه عوده الانثى لم يرتع فيها بعد ورعى الركوع والسجود قرينتين وجعل الامر معروفنا منكر قرينتين يعني اتكلم بقى عن زواج الاقتران ودي افضل معنا في الآية السيب والبقرة وكلام ذا في الآية سيبات مؤكرة مهم أن نوصل بقى إيه إلى في السطر الخامس كده قال ليه قال فإن السلعة إذا قف عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو وانظر إلى الثمن المبزول فيها ما هو وانظر إلى ما جرى على يديه عقد البي فالسلعة النفس والله هو المشتري والثمن هو الجنة والسفير في هذا العقد هو خير خلقه من الملائكة واكرامهم عليه وخيرهم من البشر وهم الرسل تمام طيب نشوف بقى نرجع تانية بقى رجع الكلام ده يبقى إذا ابن قايم بيقولك ان الاية دي هي اية عقد بيع النفوس الى الله يعني دي الاية اللي رب سبحانه وتعالى اشترى بها نفوس المؤمنين بثمن وهي الجنة وقال لك ان العقد ده اكد بعدة تأكيدات اولها ان والثاني اللي هو مسألة الماضي ان الفعل بالماضي ونسبة الفعل لله العقد ان ربنا هو الذي يشترى وربنا سبحانه وتعالى وعده ولا يخلق تمام وبعد كده وعدا وعد الله صدق, صدق سبحانه وتعالى عليه يبقى اجاب على الناس حقا انه حق وذكره في الكتب المفضلة والاستفام الاستمتالي ومن اوفى بعدين من الله والامر بالاستبشار ووصف هذا الباية بالفوز العظيم العشر اشياء دي اكدت هذا العقد تمام يا شباب طيب وبعد كده بدأ يذكر بقى ايه مسألة ان انت يعني عشان تعرف قيمة نفسك فانظر انت بتقول لنا نفسي ملاهاش قيمة كثير من الناس والشباب الوقتي يقول لك انا حاسة مليش قيمة وحاسة مليش لازم في الدنيا وعملش حاجة لا بربنا اشترى نفسك ربنا ممكن يشتري حاجة مالهاش لازمه يقول لك زرطة تعرف كيمة السلع اللي هي نفسك دي شوف مين اللي اشتراها ده ربنا اشتراها واذا اشتراها بايه؟ بالجنة والجنة دي هي سلعة صلوه الغالية فربنا مما يشتري نفسك بالجنة يبقى كيف نفسك دي هقيمة كبيرة جدا واضح شباب فالله هو المشتري والثمن الجنة وسفير العقد الملائكة والرسل واضح طيب ده معنى الإيمان للآية اللي احنا ايه فهمناه طيب ايه الفايدة بقى الدعوية او السواد اللي حتفادها منها له الآية اتفاد حاجة من البعارة الآية <سؤال> ان هنا على خلقنا جميل لا نحكر من شأن الناس بل نشعرهم بكلمات جميل برضو اختران النفس اختران النفس والمال تدل على عزم قيمة المال طبعا لمن بزله الله كما بزلت من نفسك لله كانت مكافات الله الله لك بالغاية لما الجلة غالية لا بد أن تفضلها تمام من اسم من حياته ويفكر في الانتحار فنفسه غالية عند الله جميل فعلا يا كانت أهم بأن الطريق الله ممهد سهل آه صحيح لأن تمام العادة زي ايه ويقتل في سبيل الله يقتلون ويقتلوا التجارة في الدنيا تخسر وتربح ما الله دائما تربح جميل. الشيء مهما كان عندك بسيط فهو عند الله له قيمة صح لا تحكرون المعروف شيئا طبعا احنا كنا اننا درس قبل كده اسمه التجاره مع الله موجود عندكم على الموقع اا فيه على على على مساله ان الله ان الله اشترى النفوس دي بشكل كبير يعني شويه استثمار اكبر واختينا هدى كل استثمار بسنار الطريق كلام متنا احدكم الا وهو يحسن الظن بالله جميل طيب توطيل النفس على صعادة الدعوة وان العبد باعة نفسه لله صحيح اذا كان نفسك لله طيب انتو اللي درس فيكو اه فك البيوع قبل كده او عندو مبادئ كده اه فك البيوع هنقل فيكو الدرس هنقول ايه ان عقد البيع لما يكون في عقد البيع بما يتم يتم امتى? لما يحصل ايه؟ الممكن لا مشهر التراضي ده التراضي ده من شروط البيع لكن متى يتم البيع؟ ايوه ماشي مع هالصيغة والتراضي كل ديت ماشي وبعدين بقى كل ده البيع محصلش لسه الجاية بيحصل بايه? بالتملك. او بالتقابض. تمام? يعني امتى بقى انا اشتريت السلعة لما انا بديت الفلوس وخبت السلعة? ساعتها بقت بتاعتي خلاص? صح? كل بقى ان احنا قدنا تفوض وطراضينا عالسهر وكان ده كله قبل التقابض. لكن امتى لما حزها في رحالي? لما حزها اخدها عندي? تمام? ساعتها بقى البيع طيب هل ممكن انا اشتري سلعة من غير مدفع؟ اه ينفع <تصفيق> لا ينفع, ينفع. ينفع اشتري من غير مدفع يبقى بالاجل تمام؟ بالاجل طيب ممكن ادفع اشتري سلعة وادفع من غير ما اخد السلعة؟ لا ايه ينفع برضه? يمكن اشتريها سلامة. تمام? طيب ينفع ان انا اشتري سلعة من غير ما ادفع ولا ولا اخد السلعة? ينفع اشتري سلعة من غير لا ادفع تمانها ولا ما ينفعش? صح؟ لا هو معلوم التمن واتفقنا وكل حاجة بس ان انا دفعت التمن وانا اخدته يا ما فيش حصل ما فيش وعد وعد بالبيع ان احنا اتفقنا وما عملاش حاجة ما نفعتش فلوس ولا هو اداني السلعة الاسم وعد بالبيع والوعد البيع غير ملزم تمام؟ غد النظر عن مسألة الوعد غير ملزم او ملزم عشان ما دخلكوش في تفاصيل هو مسألة ده اسم وعد بس انا ما اشتريتش فلما ما دفعتش الثمن ولا تمت السلعة يبقى انا ايه ما اشتريتش طيب تعال نشوف بقى مسألة باقي النفس لله سبحانه وتعالى والمال هل انت بتاخد الثمن بتاخد السلعة بتاعت اللي هي الجنة بتاخدها الوقت ولا بتاخدها بعد ما تموت في الاخر طيب يبقى إمتى يتم البيع كده في الجنة فالأنت هتاخده في الآخرة أما أنت تدفع التمن لو دفعت التمن منجزا من الوقت كله يبقى إنت اشتريت وليك الجنة عند الله بس يبقى إذا العقد بتاعنا ده عقد البيع النفس للا والمال متى يتم إذا دفعت يعني العقد ما توقف عليك إمتى إلا هيدفع نفسه وماله لله في الدنيا يبقى له الجنة في الآخرة إلا ليش هيدفع بيعملوش حاجة في الاخر. تمام? بنقول ليه الكلام ده? عشان تدفع. طب هدفع ازاي بقى عشان نوصل للسؤال اما تقوية قلته اللي بقى كيف ادفع? ازاي ادفع بقى نفسي ومالي لله? لزالك الله عز وجل ايه? يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون. لزالك بعض يعني اه يعني كلا بستخدم العيادة يقولك ان انت لن لن نفسك لله إلا إذا بذلتها كلها لله لأن المثال الذي جاء في الآية إيه؟ القتل أنه نفسه كلها راحت لله مات خلاص في سبيل الله طبعا. لذلك قال الله عز وجل فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر على الذين قتلوا في سبيل الله ربنا قال عليهم إيه فمنهم من قضى نحبة والنحبة هو النظر يعني نفس النظرها لله دي قضى نحبه أنها راحت لله ثمان ومين من ينتظر تمام فمعنى الآية أن أنت مش بمجرد بذل بعض الطاعات بإيت اشتراج الجنة لا متى يتم الشراء تماما لما تفزل نفسك كلها لله انت تستمر في بذل نفسك ومالك الله حتى تفارق الحياة في الحالة دي بس تبقى أنت فعلا تستحق الجنة يعني ليس مجرد طاعت مرة وثمين وثلاثة لا ده انت تبقى بعت نفسك لا لما تكون متى على هذا الطريق لذلك العقد ده مفتوح امتى هيتقفل ويبقى فعلا دفعت التمن اما نفسك لذلك قال الله ايه على الذين متوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر والمعنى التاني اللي احنا قلنا له ايه مسألة ان, إن لا تستحقر نفسك لان الله اشتراها والله لا يشتر إلا غالي سبحانه وتعالى فنفسك غالية لكن متى اذا بذلتها تبقى غاليه حتى ضربنا مثل بنقوله كتير اللي هو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورست له النخل في الجنه طيب انت سبحان الله العظيم وبحمده قلتها في كم ثانيه ثانيتين مين ممكن يشتري منك ثانيتين بنخله من نخل الدنيا حتى مين ما حدش فبل لك من من نخل الجنة وأما من نخل ثانيتين بنخلة من ذهب في الجنة يعني كرم لذلك نفسك غالية إذا بعتها لله سبحانه وتعالى لبقى الاستفاد من الآيات إيه إن النفس غالية إذا بعتها لله لا تحكر نفسك لا تحكر من المعروف شيئا أن العبرة بالاستماع الطاعة حتى تنتهي النفس حتى تلصد آخر أنساسك وأنت على طريق الطاعة العبرة مش بطاعة مرة أو مرتين لذلك الله عز وجل قال إيه في ذم من يفعل هذا الفعل قال ايه واعطى قليلا واكدا واعطى قليلا واكدا يعني ايه اعطى قليلا واكدا الكوديه اصلا في لوت العرب هي الصخره العظيمه اللي لما يكونوا ييجوا يحفروا بير فتقابلهم لما تقابلهم كوديه يقوموا يرجعوا ثاني ايه يردموا لان خلاص كده مش هيعرفوا يوصلوا الصخره العظيمه اللي دي اللي هو لما الحفر يعرف ان عمره ما هيقدر يتخطاها مش يوم يرجع تاني ويروح يعفر في حته تانيه دي اسمها كسل واكذب يعني ايه يعني لما جه عند مساله تضحيه عظيمه في طريق الله رجع تاني ما كملش ف... فلا تغتر بطاعاتك ما تغترش انت عملت طاعه او تعطين او 3 10 او 100 أو, او سنتين او 3 10 ملتزم ما, ما تغترش بكده ما انت ممكن تيجي عند محك معين ولا عز بالله وتفتر كل الطريق وتمتكس على عقبيك ولا عز بالله ربنا يعافينا واياك العبره بالاستمرار على طاعه الله حتى الموت ده هو اللي ينام هذا العقد وضح شباب وبقى فوائد دعوه التسيب ممكن نقولها مثلا قالت مع الله زي ما بعضكم ذكر ان احنا مثلا يشوف ايه شوف التاجر عشان ينجح بيعمل ايه بيصحى بدري ويفتح المحل بتاعه ويشتري بضاعه ويبيع ويشتري ويعمل دراسه جدوى هو عملنا ايه في جارتنا مع الله نفسك النفع الذي فقاتب بعد ايه في ذكر الله هتفنيها في عباده الله هتفنيها في الدعوه الله هتفنيها في طلب العلم وتعليمه للناس هتفنيها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هتفنيها في ايه في السعي على الارامل والمساكين هتفنيها في بر والدتك ووالدك وصله ارحامك هتفنيها في ايه بد طاعه دراسه جبن التي فتني نفسك فيها لوجه الله تمام واضح شراب. فده كان من فوائد ايه? هذه الانة. طيب. اهنا توقف على. عند هذا القدر نكتفي بهذا. عنده اسئلة ممكن يقولها لك. عنده سؤال سواء في لقاء النهاردة او اي لقاء فات او اي حاجة في امور الدعوة صفحة عامة. حاجة ايه? انت جابت على سؤال اللي هو بتاع ايه? الزكر? سمعتوه ده? اه. بس اجابي. طيب ايه ده? تدبر لو احدا هم سؤال بقى ملوبتوش يكتبو تاني اما شفتوش ازاي ادعو واحدة هي اذا دلس الطرحة بعد ان كانت تلبس خمار ام اما يعني ممكن يكون مفيش فرق بين الطرحة والخمار كبير يعني اه ايه باشي معه مفيش مشكلة طبعا وبعدين هو انا معرفش ايه الطرحة دي انا معرفش الطرحة دي بتبقى حدق صيارة بل الاشار بكده مثلا اه تمام طيب هو عموما ال دايما البنت اللي بتغير من ستايل لبسه دوت من حاجه محتشمه لحاجه اقل احتشاما فده بلا شك بيكون يعني ايه اخر مرحله من مراحل انتكاس داخلي بقاله فتره كبيره تمام يعني البنت اللي هي عملت حاجه زي كده دي بتبقى بقى لها فتره كبيرة بتقع فخلاص بقى انتجاه لما القصة انتهت وهي بدأت سهلا تغير في لبسها فتكون انت بلا شك مأثرة في من زمان واضح؟ فطبعا كذلك زي ما هي المسألة دي كانت اخر حاجة كذلك مش هي هتبقى اول حاجة تتغير بالعكس هيبقى اول حاجة تتغير هي المنقر الداخلي زي ما هي اول حاجة تغيرت في البداية وقع فيها هي الايه? المنكر الداخلي برضو ورح كذلك هنزود الطاعة الداخلية ازاي? ان انت الاول تحاول تحبيبيها في مجالس الذكر تخليها درس تكلمها عن ربنا سبحانه وتعالى على اظنة الله عن كمرة الله تسمعها شريط خليها تجي تحضر مثلا دروس الغرفة السلطية هنا مثلا او دروس المساجد اللي بتبس او تبعت لها حاجة وهتز. نوعات اللي تفاون مثلا دعوية او ما الى ذلك. فما عدت تدريك بقى وبداية الايه. وانها تبقى تحضر وتسمع وكده. بابدأ الانسان اللي يشوف. يشوف الصحة من الغلط. تبدأ لو حد تحس ان هي. اه. هي اه. قالت انها اصلا ما كانش مقتنع عميل. اللي هو الخمار يعني. طيب يا جماعة بس انا مش لاحق اقرأ الاسئلة. خيارية اللي بيسأل. محدش تاني يسأل. ما يخلص سؤاله. يعني عنه سؤال يكتبه ويستنى اول ما خلص على طوق. لان اللي بتكتب بيطلع فهو ده انا مشاههوش تاني. فسؤالك بيضيع وانا ما مشاههوش ما معرفش مين يفعل ايه اصلا. واضح? اه. فبتقول ان هي بل... كانت مش مقطعة من البداية بمسألة الايه? الخمر. طبعا تجبيلها بقى الادلة في المسألة دي. بس زي ما بقول لكم الادلة دي اه في الغالب ما تبقاش هي المشكلة يعني. في الغالب بتبقى المشكلة مشكلة داخلي دي المشكله الحقيقيه وبدات تظهر على الجمالح فانا اعالج الداخلي دي اولا وبعد كده هاتي لها بقى دينوت الايه كتاب الشرع السليم والفرق بينه وبين اللي هي تلبسه ممكن طيب السؤال الثاني كان ايه بقى اللي ما كان في حد جه ده يعمل رياء كده بس انا ما حدش فإلاك ضعف الهمة كيف نقوي الهمة يعني تمام؟ في كتاب جميل جدا للشيخ محمد صالح بناجب اسمه ظاهرة ضعف الإيمان تمام؟ نتكلم على مظاهرها وأسبابها وعلاجها كتاب جميل يعني فضعف الهمة يأتي من ضعف الثقة واليقين فيما تعمل مش عايش مع معاني الأخرة ومع ما تطلب لو علم الانسان شرف ما يطلب هل عليه ما يبذل فلازم يعيش اجر الاعمال اللي هو عايز هل اذا شعر انسان بالرياء في عمله وهو من جوه مش ميراه هل يحبط عمله لا هو المساله هل انت مراء حقيقه ام لا ودي مساله لا تعرف على واد الحقيقه الا من الله يعني ربنا الوحيد المطالع على في قلبك ويعلم اذا كنت مراء ام لا انتقد شك ولا تجزم إلا إذا كنت مرائي بالفعل نسبة مئة في لكن الإنسان لا يأمل الرياء فمسألة الرياء دي بمطلب بساطة إن الإنسان يجاهد نفسه قدر استطاعته لقال الله يقلف الله نفسا إلا وسح لكن قد يأتيه هاجس أو وساوس إنت مرائي إنت كذا استمر في العمل لا تتوقف استمر في العمل وجاهز تصحيح النية إياك أن تترك العمل لوسواس الرياء لأن دم مداخل الشيطان إن كلما تعمل طاعة يقولك أنت مرائي عشان في الأخرة تقول إيه لا الاحكام الشرعياني بقى ان شاء الله ايه ايه درس السلسكة تسألوه فيها ان شاء الله واضح يا شباب اخذونا في اسئلة تانية عدت عليها او تقول اذا هل اذا اثر الانسان الراحة في في بعض الامور صح كده؟ يتنافى مع بازل نفسي بمعنى أن إنسان دوما يكون في بازل جهد في الطاعط آآ مخبر كل ما يفعل ومش كل الطاعط فيها مشقة يعني ممكن يبقى الطعم الذكر اللي لم يبقاش فيه تعب يعني قاعد بيذكر إيه التعب اللي هو بعمله أو قاعد بيقرأ القرآن أو قاعد بيتأمل في خلق الله دي آآ يعني مش آآ لا تتنافى بازل جهد ومشقة وده مش كل الطاعط كده أكيد ستنافى بازل جهد ومشقة اسباغ الوضوء على المكاره وقصة خلوة المساجد الله وفي عبادات ثانية هتبقى ايه سهلة على النفس فالانسان ينوع بين العبادات بحيث يكون دائما في طاعة قدرة ستعطي وحتى الامور الدنيا اللي بعملها من مذاكرة او آآ آآ مثلا حاجات ممكن والدتك طلبها منك في البيت او كده يتجر الوالدين وصلاة الرحم وامور اخرى العدل اللي اقترب بالطاعة ممكن على سبيل ان احنا جئنا بعد فاس القرون الاول وان هذه الطاعة لا عليها الا بالله وان الانسان اصلا مخلوق طيب ايه السؤال يعني عمد عمدو سؤال اه تمام مظبوط المذكرة بناخد عليها اجل لحسن نية طبعا بلا شك والنوال في المذكرة كثير يعني لو كلا العلم اللي انت بتعليميه ده علم نافع ونفع به غيرك الحب لله فيبقى ناخد سواب على حاجات كثير اجد من اصلح بالكم ونشر العلوم النافع ديات وقدر يترك مبير الوالدين والأمور دي كلها والتفوق كمان ده في حد ذاته وبلا شك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني بلا شك الأخت الملتزمة أو الأخ الملتزم لما يبقى متفوق على أكرانه دي في حد ذاتها دعوة إلى الله مش شرط إنه يبقى متفوق يعني مش كلنا هلقوا متفوقين طبعا بلا شك بس بعضنا لازم يقتفوق إحنا شريحة من المجتمع يعني الملتزمين او الملتزمين ملتبسكين بدينهم او مستقيمين عطاة لأهو مش الريحة من المجتمع منهم المتفوق ومنهم الخدرات ضعيفة زما غيرنا كذلك فلابد المتفوق فينا يا ظلم فوق واللي ما كانش متفوق ويقدر يغير من نفسه يغير بلا شك ودي دعوة لله سبحانه وتعالى بلا شك بس مش دي الدعوة مش دي الدعوة فقط يعني دي جد تمام اه كان فيه بتالي سؤال عبدانا كده ملحقناهوش كيف ادعو من تعلق قلبها بغير الله ولا تطلق سماع الموازع المواعظ المسجلة ما احنا كما قلنا هي بيئة الامان اهم شيء احب ان تخذها على ارض الواقع تحضر دروس تمشوا مع بعض تعمل ان تبيئة ايمانية معاها تعرفيها على صحاب صالحين تتبعيها في شيء تتفقوا تحفظوا القرآن مع بعض تعملوا طعم مع بعض الى غير ذلك بقى. ومثالة الدعوة الفردية دي هي الاصل اساسا ان احنا نزعو الناس اللي حوالينا دعوة فردية ودي اقوى انواع الدعوة يعني ايه الدعوة اللي قامت عليها ايه دعوة الانبياء اساسا الدعوة فردية اصلي واقرأ القرآن وغيرها من العبادات ولا اشعر بحلاوة العبادة مع العلم انني كنت ملتزمة وكنت اشعر بحلاوة الامام من قبل ماشي هيا حلاوة دي عاملة بالضبط زي ايه؟ عندنا في طب اسمها الطوليرانس لو سنت عنها لو انت كنت تتاخد دواء بجرعة معينة فبعدين بيتتاخد نفس الجرعة موعدش بتحس بايه بأثر الدواء فتبدأ عايز تدود الجرعة عشان تحس بنفس الأثر الأول ده بزيحصل دايما مثلا مدمن مخدرات وكده وفأدوية كتير بيحصل يعني نفس الشيء مع العبادات في الأول انت مجرد صلاتك في المسجد كان انت بتخلي قلبك في السماء الوارم ده بايه اللي في المسجد وعادي لان انت محتاج تعمل حاجة اكتر مش محتاج تقوم الليل فاول ما تقوم من الليل تحس ان قلبك بقى ثقل شويه وبقى عادي لانك محتاج تقوم اكتر لما كنت بتقوم ب 10 ايات محتاج تقوم ب عشان تحس بنفس المعنى شوية لا ده انا محتاج اكتر محتاج اقوم بتدبر دايما ترك الله يظل بتصعوديا امام وكلما هزيد طاعة هزيد حب وقرب الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على قلوبنا وقلوبكم جميعا بطعاته قبل أبلا اشك اضح شوال نحفت في هذا القبر وصل الله نبينا محمد وعليه وصحبه السلامة كثيرة والحمد لله رب العالم هل حل فتعود حلوة الإيمان بلا شك استعود قال الله عزيزي وإن عدتم عدنا فإذا عدت الله بالطاعة عاد لك بالعطاء والفتح بلا شك الضحة ده واحد من التابعين تمام إلاكم الله خيرون